إن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق لا يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أن له إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهم لتضيقوا عليهم وإن كُنَّ أُولاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَسْتَمِرُّوا بَيْنَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتِ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لينفق ذو سعة من سعته ومن قذر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عصر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعذى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُم آيَاتِ اللَّهِ وَبَيِّنَاتٍ يَخْرُجَ الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يدخله جنات. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قابدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنذل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أفاق بكل شيء علما